بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشطت وأدلت لربها وحصت وإذا الأرض مدت وألقت ماتيها وتخلت وأدلت لربها وحصت يا أيها الإنسان إن كابح إلى ربك كجحا فملاقي فأما من أتي كتابه بيميني فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقرب إلى أهله مسرورا وأما من ارتيت سابه وراء ظهره فسوف يبعي تبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن ليس بلى إن ربه كان به ذخيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتتقل تركبن ضدقا عن طبقه فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرْءَانٌ لَهُمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْتَجِدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُؤْمِنُونَ فَبَشِّرُونَ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ